أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين تلك آيات الكتاب الحكيم هدوه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 الدري له والحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين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 خلق الله هذا خلق الله فأعلني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في غدر من مبين ولقد آتينا لكم أن الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال نقمان لابنه وهو يعظه يا غني لا تشرت بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمنا وهنا على ونه في في عامين إلي وَأَنَّ الْعَلَامَةَ وَفِي صَالُهُ فِي عَبَائِبِ وَفِي صَالُهُ فِي عَبَائِبِ أَنْشُكُرِي وَلِعَالِدِكَ إلَيَّ الْمَصِيبَ وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لِيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فلا تطاعهما فلا تطاعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إليّ ثم إليّ مرجعكم فأُنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها فَتَكُمْ إِذْ قَالَ حَبْتِ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاءِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِي بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيتُ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 لم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم تبعوني وإذا قيل لهم التبع ما أنزل الله قالوا بل تبع ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعيق وبي يسلم وجهه استمسك بالعروة الوفقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلن يحزنك كفره إلينا مرجعه فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدر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 أن الله هو الحق وأنما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في بحر بنعمت الله ليكون من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبال شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم وتكذيب وما يجحد باياتنا الا كل خدثار كفور يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما واخشوا يوما لا يغزي عالدن وعنده لا تسيئوا والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياه الدنيا وما تدري نفس ماذا تكسب غذى وما تدري نفس بأي أرض تمو إن الله عليم خبير